الوحيد من هذا العمل قدم العطواني وسالم العطواني nama to liba nian ntf shiraa akh lala mithl abbas ma yihsalu tuqabla jinafoolulbin fa hal umr w t kefin lahsi an khoolulbin gamha ya ibn el diadoum ya ibn el faha fik el amay ya ibn el faha fik el تربل اسبنا ماصي عمر جلي هو اللي عند واني والتوزيع سين الذهبي السلسله اسمعوا النما ما الموزع الوحيد لهذا العمل عبد العطواني وسلام العطواني